وَمِنْ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 111. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وَمِنْ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهُ لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ